from oh the صيغري شيفتك ملحام يا ابو علي فيك شفتك جسد فوق الترب وكل الخالق تتحمل شمس ومس انو دمات بسملا وعيونك انا تيرتيجي جسمك يا غالي تضل ليله يا ابو علي في العزمه رادونا حبك نتركك وقدامنا غا ليل اسمان وبسمعني لالم بهماقا ننظر ذاري حكبي الحي زين والنادي وانت الماي يا مولاي وانت سوفوا على شفاق الحزن دايم ينادي يا حسن وبعنا دمع سايلة بخدودة صرف يا حسن dub الطامع على حسني الصدور كل يطمنت نزيل آيات رفمن على يزيد شرر تتعا سهر الليل وفا ما كل ليل غايات لين في الحشور وبحبني خسر هاي رغم غدا که یی ضری قربعني الوجهك يا رب هالصورة ضدت في السمن من هالعارش يتخطب وسطيح شعب